الحمد لله رب العالمين وصلى الله وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مع بعد درسينا نقود ما هي إن شاء الله تعالى وحن سوين إننا إن سؤال دورة وخلاصة بيسي تلبامي إن شاء الله تعالى أنه يذن اسكوي دينه سؤالها هي إن ريسو قلت بلنين سؤال ما شان ليس هو كده قلت انك تسمد بان انه سؤال شو حي ليلة هاي ما الفرق بين المحيص والمحيط ترسي لحي سنغيت شواء اهام والأول كلمة اسكو, اسكو معنا لو عمو مترادفاته محيص قطوط اللغة مركات في ريسو المفر والمحيد بك فصيري هذا بمعنى وحويان العدول والميل بأس الكذا اللي لهذا حصدنا ويكون معنا بذلك معنا طيب وحيلك هل ليني درسي كان نكسف سنا الله سبحانه وتعالى قضيه سئي قدر كيسه ايوه السيداء وحقه أصبح كهو أصبح يوني وشر يخير خير باء إلهي قدر كيسي قضيه إساء سجليه تأساك أهل ليني إيو محا إلهي الله تترين كرا الشرق كل جيسا من الله تترين كرا أفعاش إساء شر ما أريمه ها سيكون أو أي نكهة لين. وسؤالك قد مرقحيلة يخرج من تحت مسألة القضاء والقدر والخلق عند أهل السنة ومن يخالفهم في هذا. شركوا مكب حياة ومكوه قضاها قضئه لا إلهي قدر كيسة يا أبو ركيس مكب حسني أهل السنة أكثر يا سكوا خلاف السنة لا سكوا أهل السنة والله شركوا كم بحسنا أبو ركنا اوكلكوا بحسنه عند أهل السنة طيب ياكو خلاف سن <تصفيق> يا جبريه ياكو خلاف سن ام عيده طيب فعلكم ادونكم وفعلكم الهدي لهدين لهدي. معناه الصومها يعني فعلك الهي بك بكدجين معناها قضا يقدرك كما يصوف الصاري لكنه يرى أنه يلهي ليهي وفعل الله يهي و الله أبوري ويقبان تابعكم أيها الفسن أيها لكن أحده في الافسن قدر إلهي في الافسن قدر إلهي في الافسن وقالونا أحده إلى هذاين خير يشاركو خير يشاركو أبنانكو الصمين يوفعل كيساء إلهي مهز كشخل كي أبور كيساء قراوحي إذا ذل ما إيه وح خيرك لكن شرككم مشرب أيه قالوا فتوضع معناها فارتفلف طيب سؤال الأول روحي لهذا هي هل يمكن أو يجوز إضافة الشر إلى خلقه وقضائه فيقال خالق الشر ومقدر الشر ما بنات هاي إن شرك إلهي أبوركي صلى الله إضافيه وقضيه صلى الله إضافيه أمرك الليل هذا الشرك حكوميه الليل هذا الشرك حكوميه أليه الشرك قدريه ما الذي ولماذا بعده تعالى لكن إلهه أورك سموه سقلي صهاد مننا جساد إلهه أورك يصير قضيه سبوف سقلي حد يدي مرته إلا إلهه اله هو يا خالق الشر إلا له أها إيه أها لو لو مثل أو بعدين نخلقان صد صدق, صدق سؤالات و وحنوسي هذا لح سؤالات وسكل الدواء وهذا الموضوع لكن وضع بيني مين ويان مالديه كرا خالق الشر والخير يا كم الله بيكر يا خالق الخير والشر كاينو صحيح هالموضوع خصله طيب مالديه كرا يا خالق الخير كان مسؤولة فظنة طيب ما الذي يا خالق الشر؟ لا كانوا مسؤولة فظنة لا مركز نغطوح نغنس لماذا بأيمانس محال الوردي هو هي يا خالق الشر. ونسلوه أقول له هي إن شرك والله أبو ريس سبحانه وتعالى لكن محال الوردي إذا فهموا قل قل مسلت الفعل واه مسلت الفعل واي. هل اها اها اها لا هل سبب السواه سبب الله روا هل سبب أو سبب السينوع أو شرك أو الله صار فرق الجون لا صار حتى إلى هباء ورئة هذان لا ما إضافيون أولم يرى هدايا مريد الشر ويا خالق الشر ومثله ذو شيخ الشجوة ما لماذا لأنه في النوع النقصئة يلا جفه مية صوما ما دام النوع النقص يلا جفه مية لا مريه كري يا خالق الشر سنا اللودي كرين سنسو مرنوا يا خالق القردتي والخنازير والخنافس والجعلان زوانا فورا تنسو كلا للمتا يا خالق الشرق يوم كاليجئة يعني واحويان اللهم تيرين كرا وحيك وحاكر على ناسخ ولو خلقك سيئ إرادية سيئة اللهم تيرين كرا لماذا نوع نقصية لغا الدريمية تاسو نمان تاسو نمان كرا هو فاعل الخير والشر مالذي كر. أها لماذا سكتهم؟ هو فاعل الخير والشر مالذي كر. فر ثلاثة يومين كي كشوا به. أها مالذي كر ما ذكر ورد لماذا؟ طيب فاصل تستحول لماذا لأن ليس في فعله شر وإنما شر في مفعولاته تبارك وتعالى شو ماذا فعله مركة مركة خلق لقاها الله إلاذة لقاها الله يعني الشرق إلاذة إلهة خلق قيسة كما لكن مركة إلهة فئل قيسة لقاها الله شر مجلو. صلى الله عليه وسلم يا فاعل الخير والشر سحما هذين دائم يا فاعل الشرنا يا ها نفن كو سيحك ترتابع لماذا كل مياه لودي السببود واللود دي دي ومدهورت ليس في أفعاله شر وامد لذي الشرك إن قوني اللوغود سيرينا أدب المعنقص يا لك أفهمي طيب هدين مدعا هو يفاعل الخيرنا يا صح متهمي صح ما صح لأن أفعاله كلها خير مانك أنا فاهم رك يعني وحو يهدين مسألة مثال مسألة الخلق إرادة لكيها الله قضاء لكيها الله شرك كما هو صبح السماء إله سبحانه وتعالى خلق جيسة إرادة يساكمه صبح السماء كيف أصبحت معي لكننا نقول لهم سارين مركز ونقول لهم تيرين وتأدبا ومركز نقصب معنى يلغى عريا إن معنى ما يشعر لغى فهم حديثا لكن فعل كليما دو. في حال من الأقوال لا في حالة الإفراد ولا في حالة الجمع مع الخير الله سبحانه وتعالى اللهم إضافين كره لماذا؟ لأنه ليس في أفعاله أصلاً ليس في أفعاله شر أصلا. ما اللي فاهمه؟ ماشل نقتضي يعني مهم كه. طيب. وحكروا ينوض ينوض يق أيه أنا. أوان كتشان ميداس. هلل هلل أموره أو هلل أفعاله أو هلل أموره أو هلل أشياء وكلبك تنظر له. بالنسبة الى الله تنقسم الى خير وشر ام لا اما بالنسبة الى فعله تبارك وتعالى اله فعل كي سمرك الله فيري ايه سمين تيسا حقي سمرك الله فيري اشياد خير يشر ميقف سنتا يا طيب الله حجي سمرك الله فيريه خير إيا الشر ما كان يتريه كله هو الخير صباح فعل كيسئي أبور كيسئي مارك الله فيري لأن خلق كواصفه قضاءه كواصفه يعني وحويان يعني فعل كواصفه ماركي بنك الله فيريا أشياده كلها هو خير لأن شيئا إلهي أسمي فعل كيسئ فعل كيسئ إنه يهي وحكرة شيء أما وخير محضئة أما وخير راجعة كل في ذلك، كل ذلك أنا حكمة، حكمة ذك وصل يسنت، ساس مع المواطن هذا طيب، انقسام قسم كمرك أي قسم يسويه أوقى قسم يخير إياه حر، حاجة كتير تا، ومرك الله في ريو، الضو ماذا مرك الله في ريو؟ ساس بلاد إذا القيم عليه ركبت له يعني وحوي مفعولاته هي مورد الانقسام بود، هي مورد الانقسام إني الشر يخير أقع في السمان أفعاش يحيلاها بعياي مورد كذي ماشي كأروى يس وفعلات كألاه مخلوقة الله سبحانه وتعالى بيني سما طيب سوَّاشن كلا يظن وحيلا ذهاي ما هو مذهب الجبرية في وجود الشر في فعله تبارك وتعالى يعني الجبرية ده مذهب كود من إلهي فعل كيسا شر مكثره مسكوت جبرية معك قبل امم واه قالان انه انه كثر ها صحه شرك ضع وفعل كي لا اله يقوى صحه لانه رين وصلنا مرنا دونك الى وفعل يا اراده يا وحول بو دين او حق ضعون اذن هذا وفعل الله صحه فعل الله بده وحن بعى مركا و وكل ما دام فعلها يكذبان شركا وحي قبان إله باص مينيه صلاة مركي اللي يدين نصوص و... نصوص تمرك الله النقضها شرك إله الله ما إضافة مركي أركان محيك يتواب إنه أرنت ش... اللجو كيانه اللجو اللجو لوقو... إلزامي لو واحد لازم واحد يعني فعله شرك فعل إلهه بوقلاص صلاة وحل أركان نصوصك او انشرك الاله يطيرني ما حي كتير واوي مره أه. اهو لا ده يا قال هو اذا بسوده مجرد تادب لفظ او يومده مجرد تأدب لفظ او واحكمه ما كنتوا مال وهذا غير الصحيح وهذا غير الصحيح ليس في فعل تبارك وتعالى شر اصلا لم صوت تقرير لمعناه طيب وحرمنا يدرس يعني خلاصدي سئناهس إنه أهيد طيب وعمر شاف ومن مذهب أهل السنة والجماعة جماعة ذي السنة ذا أهل مذهب كذا وحاء كمذا أن الله قال عز غالب أهاء وجل ويناي مريد إنه يهمل الدنيا لجميع أعمال العبادى الضامض أعماله ضمان تدمى الدنيا إنه خيرها أعمالها مدرة خير وشرها شرك ولم يؤمن مرة ماينى أحد فرحنا مرة ماينى إيمان دب الله لا ولم يؤمن مرة أحد عدنا مرة إلا بمشيئته إلهي الدوني دي يعني سكر لكم الرميين أحد هذو الرميين إله بالله دونه ولو شاء هذو دون الله لجعلوا يلي لها الناس دتك أمة أمد بكرج لها وحيدة أميتة يا سوسي دمغري يا آه. ايه ولم يؤمن أحد أي حكى لم يؤمن أحد به إلا بمشيئتي، ولم يكفر أحد إلا بمشيئتي. سال سقريه. يعني هو في يعني الله سبحانه وتعالى أعماشه عبادة دومده ومن خيرك دي الشرك كذبه ودوني وإرادة دي سه أي هستغيان الساس برادة لم يؤمن مرومين أحد رومين ما يبهي الله إلا بمشيئتي دوني دي سمو يسيك لك مرومين كر ولم يكفر ما كفرنا يا أحد عذنك كفر ما يسو إلا بمشيئتي دوني دي, دوني دي سمو يسيك لك ما يبهي. يعني عدة كفرتين مش في أديس ككفرة عدة إيمان كقاذفتين مش في أديس إيمان كقاتس فاسمعنا طيب ولو شاء هذو ضنبوري الله سبحانه وتعالى لجعلوا يلي لها الناس ضدك أمة أمد بكر يليلها واحدة أميتة أو كم إذا سن مدأكم إذا سن هذو الله رضي سبحانه وتعالى كل جود مؤمن بك وضدك لها سبحانه وتعالى ويلكرع. ولو شاء هضو دون الله سبحانه وتعالى الله يعصى إنا العاسين ما خلق مبعوصا أبورين إبليس إبليس موسى أبورين إنا اللعاسين هضو الله سبحانه وتعالى إبليس فما أبورين با. طيب فكفر الكافرين مركب كوة قال ذا قال لمن وإيمان المؤمنين إيا المؤمنين تإيمان كوذو بقضائه إله حكم كيس الصوت بقوة هذا سبحانه وتعالى يا وقدره قدر كيس. الله حكمي وقدري طيب وإرادته يا دوني دي صوت بقوة هذا ومشيئته يا دوني دي سواسكما وسمعناه أراد ودوني ألا كل ذلك أنت صد ودوني وشأه ودوني وقضاه حكمي الله سبحانه وتعالى استجل دوني سيكون حكومة ربا سبحانه وتعالى قال كفر قودة ايه مؤمنين تا ايمان قودة معنى طيب يا يا محيلا قرانين ولا مش ناوغمه تعالى ناوغمه تعالى ناوغمه تعالى ناوغمه طيب، بسلاة المركب ومسألة العنكوة إرادة اللويا كانوا سلطة الإرادة. تي هون كسو هلا إنه وحي هاي مسألة الشر والخير هل يدخل في قضاء الله وقدره وهل يدخل في خلق الله وهل يدخل في فعله توارك وطاعه؟ فاسن هذا. هذا لوحي يعني وحيان مجلة شركوا قرنا خيب لكن شركوا إله سبحانه وتعالى شرکة مذنّي أو شرکة الله ذنّي ما الله دي كلامه طيب هل كان مرّك إحنا فهنا نوضح هنا هاي الله سبحانه وتعالى دوني ديسو دوني ده الله سبحانه وتعالى إيراده ديس ولا ما معنا لا لا وقي بطوي ماذا لم أشأ هذا للخلص الكونية. هذا هو الولي karaoke يعني كثيرا olorو وهم goodbye الوحباًAHU وهم إ peng friend وهم wijم 智ل يعني hasn't been a people they are a part of that هل أنت عندهم أما الروح يعني وحويان يعني الإرادة الكونية الإرادة القدرية وحين لما عناتها يمركا سيما الشيء أذين لما عناتها طيب نوعا لبعضي وحويان ومد الإرادة الإرادة الدينية الشرعية يعني إله سبحانه وتعالى دون ديسة شرعي جاءه إي ديني جاءه لوضع قيبت بإرادة النقطة وحيكوكا لقدسيهن لبدا إرادة إرادة إلهي كونها وحي أي كتع اللقضة لابد فيها من وقوع المراد وحي أي كتع اللقضة وإنه دعوه سيدي إلهي أدوني وإنه دعوه ما يعني وحويان يعني إلا موايكا مربحة الله أدوني do di su ku durarsatay wa in timado oo laheeno taas in yani wuxu waan iraadada kawniga ah kama inu in wa وَحُوَ تُعَلِيَّهَيْنَوَا نُغَنْكَرَا وَحُوَ سَنْتِعَلَيْنَوَا نُغَنْكَرْتا <تصفيق> إذا ده ده أو اه مدى الشرعيه الله سبحانه وتعالى هو دوني لكن دوني ده سي لازم لازميسو إلا هلوي بعضه وانا دعي كرتا وانا لواي كرتا تيهور عكسي قد ويزوه وحاكث لأ أيدنا قلبك لبان ويكيرج دي سنتهايو إرادة الشرعية الدينية الله سبحانه وتعالى وتعليه سأصدر هذه الواحة لهذا الإرادة الشرعية ترادف المحبة والرضا رألي أهانتي تعيلك أي لما عنتهايو إرادة الشرعية يمحبض يرضه اسمه معنى القناة إذا هذا كونيك أنا محبا الرضا كمان لازمي وحايلة كارتا إني تهي شئ إلهي شئ إليه وانوان كارتا شئ إلاحي وصان تهليه وانوان كارتا صحبا طيب النثالينا مثلا أنتصاليه الأوسوين مثلا وحين نلي إذا هذا كونيك أهي حادي إلهي أو شيء دونه دوني دي كونيك أهي مدد دي أكارتا سيده أو دونه وأنا سوما الله سبحانه وتعالى أرحو دوني أنه أبوره مخلوق مخلوقات كيسا كمير سوئين يمادماه قصبواه لأن إرادة إلهية كونيكا وحور ستايا كلماتير من أباقنكرو شيء مرادك أهي أهي أهي أهي أهي أهي وإنه سيديسي أبعا حديء شيء سبعي إرادة ألا u ciil yahay oo say u ciil yahay hadana uu dooney oo dhacay uuna ciil yahay waxaan dhahaynaa waxaan ku kulmay iraadadi kooniga ahay iyo ye tiir cirigay do mesha ku kulmay saygan ba ee la keenay ee la sameeyay uuna ilaahay ciilayno sharcigiisa uuna waafaqsanayn laakiin dhacay وحن رأينا وحا خاص لها إلا ذادي كوني جاء هيد بخاص لها صحيح يعني وحو يحمر هدو إلهي تشعلي هاي شرع يجاء هيدوها هدو قعي كوني جينو الله سعطا طيب الله سبحانه وتعالى مثلا شايبو أدو ماذي وحا O jeg har en o og saladet er tilkendt, og det er det, jeg har. Jeg har en salad, og jeg har en shar ega jeg har en salad, og jeg har en salad, og jeg har طيب أنا وسأني هدوس علي واحد يسقق هنا يتهي هنا إراده شرعيه صلاه طيب ما تعرف مركه لما تعلم إراده دي كون جين ملهله ما هل كون حال جوني لا إراده هي طيب أن إراده مثلا الدون الدون بو ربكي وحيو كو يليها كفرين كفركي معاصده اسكي لاليبان للي كفركي معاصده اسكي لاليبان لليبان للي حل كاسي ما إرادة ما تي كونيه هيد ما كو إدليه هيا ما كو إدليه فاهمه ورطة ندل قبل هيا <تصفيق> تي شرقه هيد بسهوه كونية مميزة متعلة لانا وحا ندي هدي كونية هاي وإن ردعبه صلا مربح هدي تخمص قدعه ويدعي ويدو للسماين وايو إلى هين تشعنيه وشيقه أور ربه معنى هدو واحد دي شرقه هيد هذا المثال كسي مثلا إيمان أبو بكر مثلا أبو بكر إيمان كيس، ما إيرادة خوانية مسايرة شرعية، لا، الله واضح وهو يكوئ ذل، لأن الله تبارك وتعالى أحب إيمان أبي بكر، أبي بكرين صوما وهتعليه، هذانا وضوئه ويتاعضي هل كان وحكم كل ملابذه طيب. كفر أبي جهل وأبو الله، أبي له، أبو جهل يا أبو الله قال لي مضاضة، ما يرادني الشرعية المسويات كوردي مسيوكي دليل، كوني جيب بس سوى، لماذا؟ لأن إلهي ما تفعله وهنا دعائي صومه وهنا دعائي، ومعناه وحوي هو كفر كفر يا أبو الله أبو جهل كفر قد واضح لكن إله ميتس على ما يتس على، ما رح تضيع كونية وكثير تعب هرت، يدو ما رح تصور كونية وكثير تعب، لكن واحد فيني مركا كذب، ما شيء إله الشرع جيس أقوله إله تسأل يوم إذا ما تسأل، هذيل وياه شرعيه إرادة كونية, كونية هي بخاصته، كوني طيب. مثالك الله صلى الله عليه وسلم ايمان ابي لهب و جهل ابو لهب ايه ابو جهل ايمان كوضى رومين كوضى والشرعية مكونية بس أول. لماذا؟ وهو الشرعية بس اوان لماذا؟ لأن الله أبو لهبي أو بكر أو أبو لهبي أبو جهل وح أمرئ أو كذوني أو تشعل عضي نهروميًا، صلاه؟ لكن ما ضعي؟ ما ينفع الإرادة دي كونية هذه مركّم إيشك وما ترتّيه تشرعيت بس ما إيشك وش؟ صلّت إذن مركّ الإرادة الكونية والإرادة الشرعية فرق جالس أقول له هي فرق كان معناه وين Alla subhanahu wa ta'ala wakhs soo ta'ya iradadiisa kooniga horta uu ku jirtaa waa qodob shayga dhacay allah ha duujse celi yahay sharcigiisa yani waxa wey lagu amrayo rubiraali ka yahay waxaan leenahay waa horta iraadadi sharci gaayd ma ku jirtaa yuusan dhicin baa e waxaanu noo fiirinaa inaa shaygani ilaahay madsaaliyaha miso ma jeecana haduu ciiliyo sharci ga waa fadsan yahay waxaan dhahayna iraadada sharci gaayd meesha uu ku waxaan inay سوف يرد البوح ان الله اضممده ان الله اضممده وخه كدوناي ايمان بو كدوناي لا اراده شرعيه زواتي كولتي تي قا هيدوا الله سبحانه وتعالى اضممده كفر كما دونين مطيعو معنى وحو مرتي الاراده دي كول من شرعي كفر كما دونين دونت لا انتو كفر كدونين ما فعل كفركوا مجسعلا فاصل معنا مركا الله سبحانه وتعالى لباد إرادة لبادها قيبوت با لو قيبنا يا إرادة قيبنتي مركا ينبغرنو أياه مركا وحامو إمانينا الله سبحانه وتعالى وحيابها معي يا أدومة أفعاشو دمان تود إلهي وضوني كيدا خركا خيركا يا كيدا شركا واندهين كيدا خيركا يا كيدا شركا واندهين Abdulmadhu, uhyr samiene, ian ilahi, babdoni. Doni da sittjel lagor amr. Ja, iradade kauni gav alkomda. Iradade kauni, ki so, kufrika, iye iman kolah Lakin Markan kan utse, no når af at du tækte skær i, til yelled at til et sær, betyder til havde el af i resisting. Det vilRover det i stolet. ça ne, ne? at den pikøren, at du har vergært det dømme. hvor det سأيَذَوَالَوَذَهُ سِمَادَ الله سبحانه وتعالى ماشي أدي سيدوني دي سواح الفكرة الحياة ku لي أذوني إراده كونية ومعنا وحيان إنا بعذب كثر كلي أو قرشي فسنا هذا شيء طيب سأل شيء نوع إيمان سواح تمركا قرن لي أصيده أقرن لإراده الكونية يوم لكن واحد نوع إيمان Mal ladih kera, mal lad i tlaqe kera Allahueh huwa sharri Mal ladih kera, Allahueh huwa mureidu sharr mal ladih kera Også mal la la yuridu sharra. Amal la Allahu yuridu نفي لإطلاقه أما إثبات الإطلاقه اللوضوه ما صح سنة صمت بحيث حسناوه بحيث لمركي النون الهن الله يريد الشر وحاميش اللي قود فهمك إلا دا دي كوني اهيت إلا تي شرعي اهيت و اللفذ كفهن سن كرا لما معنى سوده سجلي معنى إنه قو إطلاق صح ما معنى إنه قو إطلاق صح ما الله يريد الشر وحاسوس كله أو لجهفهم كره شركو تعليه إرادتي شرعة هيدا إيوه شركو الضوئي و الله أبوري أو هيسية لا بد هو يسوده كله ينصمه أو مريد كاسو و حاسوس كله إرادتي شرعة هيدا تفيد كونه هيدا مرك إله سبحانه و تعالى لمثله كره إيوه شركة و بانك أمرك laga مريد تاسي وحال لقفهم كرا شرك تعليه ما دام اللقفة فهم كرا يو إطلاق كرا يو إثبات كذا اللقفة إطلاق كرا يو طيب بعد أنفسه ترى الله لا يريد شر هذا دا ترى هذا وحال لقفهم كرا يو إنا ديدنت إرادة دي كونك وليه هذا الهي إرادة كونك الشرك ما بحوص دلابا مركاد اثبات سنه waxaa laga fahmaya inad اثباتي إلهي الله يوسود يعني يحوي الشر اي خير بالي تسلي صح ان الشر تسلي هاي ayaa laga fahmi kara marka ان فيدنا waxaa laga fahmi كونغا ما دام هدد ان معنى باطل يمر حق عبد الاسلام فيس حداث معنى بعض إلى معنا الخير معنا الصحة اسلاء إثباتين إيشوا كلمات كنوع عصو كلام حاضر أخبرني حاضر أخبرني كلمات كنوع عصو كلام الله ما إطلاقه إطلاقه ظل ما أقوله وإنا تفسير الصو يعالج على الرجاء لفتكا كذا ابن الخير عليه رحمة الله استوى معناها عبيني مرق قدير يجبر يوحى مسلك كعوض سعد وتحقيق القول في ذلك أنه يمتنع إطلاق إرادة الشر عليه وفعله نفيا وإثبات لما في إطلاق لفظ الإرادة والفعل من إهام المعنى الباطل ونفي المعنى الصحيح. فإن الإرادة تطلق بمعنى المشيئة وإرادة الكونجع وبمعنى المحبة والرضا. صار معنا. يعني وحوى وفلاه هو تحقيق القول في ذلك. أرنك هذا أرنكها الليني يعني حقيقي قول حقيقي في ذلك أرنك هذه سلوق قول حقيقي تذوحوه أنه يمتنع وحلا أقولين إطلاق إرادة الشر عليه. شر دونديس إن إله له إطلاقه، وإله الله شر قطعنا، ومريد الشر إن لا يده، أما يريد الشر إن لا يده الصلاة سجى إطلاقه، وحلاياه ميا وممنوع، وفعله نفيا وإثباتا، وأوحى الله أجرًا كليا إن, إن تراه ذو يريد الشر أو مريد الشر، انت كليه حتى نفيه لما إن تكلمه حتى النفي قال ما أجره، إن تراه لا يريد الشر نلاه أجره. ترى هذا يريد الشر لما أقول وحقا نوك عمر يعني يريدنا ما دهي كرتد لا يريدنا ما دهي كرتد ده ووالواح فرد حيامات قرن سادي وحو دحي يوائنا تفصيل سوا وحال لاذا هي الله لا يحب الشر ولا يرضاه سواقنا إرادة هذي التهيئة بمعنى المحبة إرادة الشرق أهيدا إله سبحانه وتعالى الشرك منا تشعله منا شديه منا ربه سو ما كيت بنكاه مركل قفيري مركي أو أي إرادة الته إرادة كونية نمحندها الله سبحانه وتعالى الشر في إرادته الكونية ولا يدخل في إرادته الشرعية. صمه. ما دام دا يريد ولا يريد لودي مع ربع قارن كرتوا هنأ إثباتا هنن نفيه تصلك صمه. فهفهنك لكلاقات. هذا. صح. الله تبارك وتعالى الشر يدخل في إرادة الكونية وبهذا الاعتبار وعلى به كراه الله تبارك وتعالى يريد الشر إرادة كونية والقيد سماكة. طيب منك الله تبارك وتعالى لا يريد الشر شرعا ولا يحبه. فمجد هذا الشر كو قيده محبدي كو قيد معنومرك وعدانية هذا إرادة كونية كو قيد وعدانية. أو دمرك أو مدد أنت دوا الله جرتمرك لكن قيد أذون أصلاً إني إن أثر هذا الله يريد الشرر أما لا يريد الشرر من الله وأجر سامع لا بد وأنه عبد يصو إلى ذا معناه أنت لكن أيضاً قيد له إن ma aha kutu say iraadada ilaa labada qaybood oo qeybsan to oo iraada kaawni iyo iraada sharciyey inay u qeybsan to waxa ku tusay quraanka aya allah subhanahu wa ta'ala iyo sunnada ya inta walugu u abbi tayb مبا قنكروا وإنو دعوه صحيح تلبات وحالوية قانا كما طلعنا يسو كما لازم يسو إنو ألا تشعريه وإحو ألا تشعريه إذا وإننا قنكرتا وإحو سنال لتشعلينا وإننا قنكرتا صحيح طيب وحكم إذا مثلا إرادة كونيها نصصتك كتوسها يعني شعاب دميوها نبي شعاب عليه السلام إن كان الله يريد أن يغويكم هو, هو ربكم أو ربكم ومحاكره ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم آه. يعني النصيحه هذه وحدها انت ريمس حد الله الدوله يوم انه اذن لوميو اذن بادي إيه. الله هدوب بعضي إن لربه جو أنا جواني ده يدو وحبة يدين تريمش إرادة داسي ما كوني جي بمشوار شرعي وكوني جي ولي ماذا لأن إغواء أي بعض ينتى بعض يوبدا الضمضة إله سبحانه وتعالى ما شاء صوبه ما رح هدوسن تعلين حدنا إرادة دو كتيمة إرادة داسي وتي كوني جاهدو شؤوما وقدرا وقضاءا وخلقا الهو دوني قالوا الكفر غوده يو لومي دوده يو باديو بيته لكن شرعا وديننا ومحبه والرضاء الهو يضني ما يصل معنا إن كان الله يريد أن يغويكم يصل معنا طيب وحكمه مثلا ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا الله سبحانه وتعالى الروح دونه يئن النمي لا سووح وكرقا مذ عجيليا إلى ذا ذا سوحد كنت على اللقضي اللميدة الضومد صلا؟ طيب اللميدة الضومد موحي له هاي سعلي هيبه ما يا محمد راهي نامرك وإلى ذا كوني أمان إلى ذا شرعي أمان طيب مثلا الله سبحانه وتعالى وحولي وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها مر كامضون إنا نقريها لأجنا أمرنا مطر فيها كوئة لنمعيبا أمرنا ففصقوا فيها مر في فيسك كوكا وإذا أردنا أن نهلك وحويا إلى ذلك كونية مسوى شرعي طيب إلا داد الشرع وحويان والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم ألا وحيو الدون إياه إنو إذن كالتوبة أقبل توبة أقبل كي يضمض إلي إله أس والنقدان سأل الله ما شاء له إذن إرادة نمحي تهي والله أفرح بتوبة عبده إذا حديث ها فاصم معنا إلهي توب ود ادوكي سو وجعلي مرض وجعلي هي اراادته سو تشرع هي دو طيب وعجم ذا والله يريد اه يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر الله هو ان لا دون فضيت فديت ليسنا ان لا دوني خلاغه لدين شرعي ص الشرعي الهي ودين دجينيه وخيالها او دين أين اين السميسان لا wa xaylaa udeen karbayeen in aad ka tagtan la doonayo allah subhanahu wa ta'ala uleysna idin lama rabo ee fudeyd buu idin la doonaya taas weeye maana marka iyo waraadadi sharci ga ahayd weey iiraadada sharci ga إنه بعان الله وادوناي لكن لم يري لم يريد لم يريد الشر ها شرعا ودينا ما دون إن الله سبحانه وتعالى يعني ما تصلا مرك الله ما تصلا الله مرك ايادته ايت هي تي معناه واخويان ايادتي اهي الشرع이가 مخانيلي معناه هو بمعنى المحبة والرضا صوبه مرك هي مرادفاته مرك أي كونيرته أي كمل لازم يسوي معنى المحبة والربا كمل لازم فاسمه عن واحد وانغنكرا واحد لاين عبياين مرك وانغنكرا أي سؤال بامرك هل كإيمان يسوع واحد يسوي دينيا أن الله سبحانه وتعالى شركا الضماد فعل كذا كuche رأيوا كفرجا قال لمضن يوحيلهن ضعي أي أوثن سعيلين muhu u dooney wuxuu noqdaynaa muhu u dooney oo u qadaray in ay haddana dhacan maba ciile ya limana wan soo shahrniisaalada ayada ya konan mu u in معيد ما قصبت الله سبحانه وتعالى لا معيد ما قصب كله هذا لا قصبكم الله يعني واحد واحد واحد واحد صنعين انه دعوه إله سبحانه وتعالى اها ساس واحد هرين وصو شحانه واحد مصاني الوحيالها دعا يا قردن شر محض مثل ابن القيم عليه رحمة الله وحو ليه هي شر محضي او وجود كما بجرابا وحكا استوضاعي عي شر وكتره هذانا ندين اعكالان النفعي وكتره الله سبحانه وتعالى مركا حكمة لغا با لغاء با شرك شر كاو قدري انو دعوه أو, او معناه وحوية كون كاكدعو حكمة وين با كترته حكمة دو قار كمي دانا والا فهمي كرا قارنا ما فهمي كرا صحبا مثلا يعني وحوية الضومده اللهم صلّحه وتعالى محو قارن الفقير أغنيه قارن حوراوسه هذه السؤال باب جعفر الله ورجله هو أغنيه واحك سووه هاي الساعه ويعني خسنا دي هي سواد برهانه ضد كنجال شايسانه بابايه بوحسيه اوه فقير كاي يكون كل جو أغنية يا وضليه سو ها سوسيال ما حكمة باكوجرت حكم دوه حكوت فيه استا لا أنت ابن ولا شيء كل جال هذا ملذل بوحيسه هست أوح كف لنهست أوصل عدك لأباه هني وح اللب هيه هيا قب يا يتخذ بعضهم بعضا سخريا بالله سبحانه وتعالى وأحدثت كلوك للدواء in qarkob qarkakal shaqala ka dhigtan iyo adeegiya looyele adeeg hingaas muusoodale yaa musuqul qadilha yaa warshad ka shaqeyn laha yaa darka ku dhaqil laha ila luguma baahne soomaa yaa guduntay mindida ku saweyn laha yaa darkan saweyn oo xooladon ah baa samaynayaa soomaa haddana shaqe kasto bin كود بقذى سيئة وش قذى سو حكرنا سريب وإله سميع سبحانه وتعالى. طيب لا أنت أظلمش إنه ما تيري كرتا، ما تيري هذيك ماركة فقير كان وصقش قدر يوحدها يستطيعين الشرطة، لكن خيرك كتير يشرك كتير كأبله، شرك خيرك كتير أبله. سام؟ ماركة. Allah سبحانه وتعالى لا يسأل عما amma لكن lakin ma laha qarkud rabb iskmad ku jirta waxbu ka tilmaam Iblis sokra aburisisa wanagi soo sheegna xikam ka fara badan ay ku jiray iyo qaar badan oo inaga qarsan soo maax saas marka Allah subhanahu wa ta'ala doonay hadana alla ma in hadana الله محضور لنا سبحانه وتعالى إلى في القيس اللهم قيس سبحانه وتعالى لكن علموا ذم ركيدون يعني أني أخبرهم أنا وقلت عديان وذكر فهنسية بواحد أوك هنا واحد فهمي كلام صوبه هذيك مركب قارص جدا عن حالك صوم يثالني وقلته وحيلا آذن شئلين بتصمينس وترط ودونس وانكود ذلك منا شئلت ماه مثال نقول مثلا سكوبيت دي أين حالي الشيخ نوكال صباح هذا سكوبيت دا دا سكوبيت داوات دوني سمحايا إليه هذا دوني مباعد لكن يا. ما تعيشه الان ما تعيشه ما ينفت هذا وعده إسان إسان إسان مرت لكن هذا لنا عمرك اللقاف في ريو لكن ما تعيشه صباح مركات كلاسيك ياشقاد سو ديب ميدن بور دلا انت يكديتكه ي يعني ماها وحلت سييمه صوما حدنا ولا دونيا يو انا دوني سدوت اوردي ساي وابا كوابد خطاب لكن ما هو حتى كطلنيا وفائدده صوما لكن كلمه بل فهمه مركا دين مخلوقي بأي كسر الله تبارك وتعالى له المثل الأعلى شو ما قرأني يعني واون تقريبا فهن سيموا إن يعني اللي فهمه الله سبحانه وتعالى كون كان وحيابها كبعي شرعي سخلاف سن كما هو إلى سن إلهي إراذي سكما بحسن قضي سكما بحسن هذا لا ما تشعر الله سبحانه وتعالى وحيو تعالي وحي شرعي سوافق سن أمري وأوفى الله سبحانه وتعالى أدمي سأجري وأوفى يعني شقيقين وتشعليها يورالكية كوا سأل إلى هذا معنا الله سبحانه وتعالى وتشعليه معنا طيب سأسمعك وحويان سأشن لوجتش وبا أيضو أي أصمك أي تهيل يسألو يفعل الله سبحانه وتعالى وحصمين اللي ما ويديو يا حكم كقاركت وما سأل إن معنا وحويان لعديا يورق lo لباها معنا طيب. والشرح مركو من مذهب أهل السنة والجماعة أهل السنة ها جماعة ذي السنة ذا أهل كيدو مذهب كودا أن الله عز وجل يريد إنه يهمد دنيا لجميع أعمال العبادي الدامدة أعمال شو ذا طمأن تدمد خيرها ميد هذا خير كعب يو هذا شرك عبد وإرادتي كونية حتمية. صحيح معناه. طيب. ولم يؤمن مرّ رميان أحد أحدنا مرّ رميان إلا بمشيئة دون الديسموين. حضوا أحد رميان مشي أديس وكل رميانه. مشي أدو. أيده مدة كونية أومه. يعني جعل صومه. جعل جعله وحوقق في سنتا. جعل شرعية. هي ميت كونية أمر كوحي أوقي بسماء أمر كونية هي أمر شرعية إذن كوحي أوقي بسماء إذن شرعية هي إذن كونية كل قدو حلقها لها قرآن كالقها لها معنا طيب هذا معنا وقتها لنسى معنا ولم يؤمن أحد من إلا بمشيئتي موياني ولم يكفر به أحد إلا بمشيئتي لوضع يعني كفرقة إيمانكو لوضع مشيئة دي زكيوني ويقول عايزة وي معناها الصوت الصوت سايكو يمانسا و لو شاء احد الله دونو لجعل ويله لها ان الناس صدقوا ثكيل لها امه واحده هل امه تبوك دغلا يعني وحوي كل قود هدو على الرب امام المؤمنين بوكو دغلا ام هدو الله, ديكلا. هدو الله سبحانه وتعالى كل قود قالو كو دغلا يعني وحويان الهي ومشيئتي سي دولتي سي كو قيبسمه اي كو اي غاليما فقاطع ويغاليما معناه هك... كفر كاطع ولو ساعه ضدنا الله سبحانه وتعالى الله يعصا العاصين حدو ما خلق موسى ابو إبليس ابليس ما هو صنع ابو رن ابليس ابو ريسيسكا دين الله سبحانه وتعالى ان العاصي الله سبحانه وتعالى لكن ارااده كوني ودونه لكن ما جعل الله سبحانه وتعالى ما هل كان معنا اثر ليسو عبد عمر بن عبدالعيز رضي الله عنه وهو معنى واحوة السلاسة الماوي وحوة لو اراد الله الله يعصى لم يخلق ابليس الله دوسا دونني العاصي ابليس موسا ابوره مركز وحوة اخرية ثم قرأ وحوة اخرية ما انتم عليه بفاتنين الا من هو صال التحيم ما انتم اذنكم متهدين شياطين فيه ما انتم اذنكم متهدين بفاثينين وكوفيتينين عليه كأكركي سفكو كوفيتينين كرمتهلين إلا من عدموا يعني هو إصبع الصاريح جحيم الجحيم الجل يومي واحدون فيتينين كرتان والروح جحيم الجل يوم جحيم أقرنيت شو يا فيتينين أبضك مركه shaytan ba fidnaynay iblis dafata shaydaan insi iyo ayaga macaasida ku riday ayaga ku feyga ugu soo noqoney haduu allaah subhanahu wa ta'ala markaa inayna arinta sidii cin allaah subhanahu wa ta'ala iblis oo ma aburi waxa kale oo allaah u heli kara asagoo wax كابك المركة وحوقي السيهين إرادة إلهي بقدره رسل مشيئة ديسة قدره لكن وإرادة كوني جاء صلى الله عليه وسلم طيب فكفر الكافرين أبو المركة قال هذا قال وإيمان المؤمنين يا مؤمنين تإيمان كوذ بقضائه إلهي قضيه سي حكم كي سساوتي سبحانه وتعالى وقدره إلهي قدر كي سساوتي وإرادة إيدوني ديسة كوني جاء معنا. ومشيئته ياه مشي أليس؟ آه، وأمّا إذا كُلّ جاك يا كلّ لَوْدُهُ هَذِهِ الْجَلِيَةُ مِنْ طيب أرادوا دوني ألي كل ذلك كاسوا دوني والشأ هو وقال الله الله وحده سبحانه وتعالى كل وحوله حكم الله سبحانه وتعالى طيب ماذا قال السنة والجماعة هذين ساق قرنني وحَالْخِلاصَنْ مَذَا بِكَ إِسْجَعْ مُعْتَزِلَ دَهْ جَهْمِيَ دَهْ إِيَّا أَغْلَبُ جهمية ذا معتزلة ذا شاعرة ذا انت ضبطا مسألة ذا اسك الرأي بك قبانا وحي ليهين الإرادة تستلزم الرضا والمحبة إرادة إي المحبة إي الرضا واسكو معنا قبانا رحباكم مكالك دي السنة يكا أكتو ذا كما جرت وحي قوان إرادة كاسا وايسكو معنى إرادة إيا المحبة وايسكو معنى إرادة إيا الردونا وايسكو معنى صحابة طيب وحا إيماني سمركا إلا إلهذا وحاا ترى نصوصة كسو أروري إلهي صن سنشركك عليم فسادكك عليم كفركك عليم محال أورو نيسان ila wahidahan iradaha baydahan waxa ka dhex is iradada iyo mahabbada haday isku mid ko dhigan oo iradadii sharci gaheed iyo tii kuunigeed hadii isku mid laga dhigo waxa ka dhalaanaysa oo meesha ka imaanaysa wax kasto aduunka ka baxay allaah waajcilay soosasta ka banumish sharcigeysuna waa oolida iradadu bimaana allawu doonay wuucul yahay baa ka dalnays wu doonay wuucul yahay isku mid macnaa wax weeyaan ibliis aburistiisa allawu doonay maxay oranayaan bimaana wuucul yahay dahay kufriga kaafirinta allawu doonay bimaana wuucul ka uu إيه لازم سلي سي محبلا إيرادتي كونج أهاي آ أين المحبضو كلا زمين لا كل بيحويه سجدر متو سجخ الانتي مركز واحد كل آن يعني واحد ويان خلاص بنو بيكو بمعنى يعني هالسنه والجماعة قول كل منا بقول لكن واكاس انصوص رحنا بمعنى طيب واحد شافوا يدوي رب الإيمان والطاعة ويصخط الكفرة الله سبحانه وتعالى ويرضى وحو لكيه كيها قال لي الإيمان إيمان كالرالي بكيها والطاعة إيه الضاعة ويسخط وحو عبده الله سبحانه وتعالى الكفر قال لماذا إيه والمعصية إيه معصية آه. ماركو إنوشا يكون لدينا إرادة إلهي ودهوس قليان بو ماركو إرادة شرعية ماركو اللوي مادل يو إنوكا لقاضي إرادة الشرعية مارك الله يماده وحي يابه ويكلب بحيه وحي إلا هاي الشرعي جيسو أضمضك وأمره أمر كيسو كسافسا أو ألا تشعلي هاي إيمان كي يتضاعضه وحي نقونا يسع إرادة الشرعية وحي ألا أو كنعبه هاي أو شئ نوش يجي إنو سنتعلينا وحلي إرادة دي كوني أهيد أموي. لكن الشرعي ماشا كما تشتبعنا طيب وحي لو جمي تالي إيمان كان كلا منهم مثال كفر جاء معصير. وقيل قال الله عز وجل وفعولي إن تكفروا هادات كفردان دان فإن الله الغني ندي قتوما ويا عنكم إلينك حق ولا يرضى الله الرال نقن مايو لعباده أدوميد سرال أقامن نقن يالكفر رجال لمضه. طيب وإن تشكروا هادات سكر يرضاه راليو نقن يا لكم اذنك شكر جيبو راليك نوقن يا لكم اذنك اذنك راليو نقني لا شسو صو... سو شكر جينا الى الله راليكما كفر جينا سو الله مننا ومكرهي سنه مشه مركا وحوياان و يعني وحوياان وتشرق هيد شرعقه مركا ليمادو وكله وحنا الى سبحانه وتعالى مدحعله ومعاصيه وذنوبته وكفرقه وحنا إلهي وجعلي يا سبحانه وتعالى وضعب وإيمانك وخيرك ووحياله أمر إن لقاته وحياله الرابع إن لقاته تعالى إلهي وجعلي سبحانه وتعالى صحيح معنا طيب وحكم ذا مثلا آياتك معناها قطوصة يا الله سبحانه وتعالى والله لا يحب الفساد إلهي فسادك ما تشعلا حضينا فسادك لا لا وين لا يحبه ي لا يريد اسمه معناه كدغنا ما حق كان لازمه يا وحا كان لازمه كونك وحا كباعي ووزن الله بدون بر صوم الا ان فساد في وباعي وين ارى رجنا صوم فساد ما على ما دونينها ذات تراه او كون اها حتى انه يما دو دحو حتى ام دونين هذا saaxiib suugaftee waxa ka dhac ka dhaleenaysa كونك koonki waka لكن إلهي ilaahay iradadiisa kuma dhacayee wuxuusan ilaahay ogoleen ba iradadiisa ka dhayaa koonki si yaani daxniisa ka dhacayo aan iradadiisa hoos gelinina waana madahabkii qadariye madaar tii qadariye do ah waana madaabti qadariyada oo yiri koonkan waxa ka dhayaa waxan ala doonidiisa أبور كيسه هوستة عينين قضيه سان هوستة عينين هالكاسة مريض سامة هالكاسة مركلة آداس عدد إيرادده يا محبة إسكو ميت كارديك تو إيراد الشرعي إيراد الكوني آداس كميت كارديك يعني واحد كبر عليه لبلا مبارك عليه والله لا يحب الفساد وحكم اذا مثلا الله سبحانه وتعالى قرانك وفقوري كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها مركيلة معاصف مع ربضني الذنوب دلجة سوشيكي يعني واحد ليدي قوة الله أكتيسه حمام طاوذه الله أكتيسه وشيء لك رهيستي حبب إليكم الإيمانه وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان صلا يعني وأحيانا وقائد إذا كتش قوادين لك علي وحيانا الله وقائد لك رهيسني حديث صحيح مسلمك يعني وحنا إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثة سوكم سات صدحوا إلها إذا لتصعدي صدح هذا المكان وإن كوا يعني وإن كعروني وإن كعروني الله سبحانه وتعالى وحي لها الكائنات كبعية وحي لها بعية قارنو تسأل يه لماذا شرعي سوافسي وحيانا نمتصع لا لماذا لأن شرعي سوي إخلصي كل قولنا محي سوافسي قلايان إرادة دي كونه جاي بيسوس كل جوان إرادة دي كونه جاي أي سوس قلي يعني طيب، وصوص تصير صار إن إرادة ده الله. حين القضاء والقدر، أنا كخطي إن شاء الله تعالى وسأل مؤلف كوينوك يعني لكن على قوي لليه مثلاً. ومسالة يوم السالة داء الاحتجاج بالقضاء والقدر من اللي حبجي سنكره إلهي قضيه سي يقدر كيس حق يسي اللي حبجي سنكره معنى هو انتاذ وحصميسي وهي آت صميسي مركي اللي قولي وارواحا محادساء يش واني نكرتا إلهي بقدري إلهي ما قدري، ورم حادو تكوي، إلهي ما قدري، ورم حادو سوم لا إلهي ما قدري، ورم حاد دم بيكن يزندني يضط كول الله نس إلهي ما قدري، والله ليكره الاحتجاج في القضاء والقدر، بسأله هذا اسم الحج سانكر إلهي قضيه سيقدرك. مسألة القضاء والقدر هي حجية جداً ومسألة قديمة. وقال الله هوي. مرة الرسول شو أتى مع دول إذا شركيات كان يقال له مثلاً إسكدرية. فروحه ليه ترى؟ لو شاء الله ما أشركنا ولا أباونا ولا حرمنا من دونه من شيء. هلوا هذا الدونيو شرك ما نقولن؟ amma gee abayashna toon mana aanan xaribneen isaga sukoo is inaan wax ma aanan xaribneen laakiin inu alla doonayo waxa markati uu awu no daayano wasamayneen uu naga qaban kara taas ma amma fidinu malaw كوه هذا الله ربه وحسين لها وإسرع بكدست مين أنك وحسننا به صوتشي مر كمسألة المشي أو الإرادة هي قضاء هي ولا دليل ينشر ولا جد لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا وكلمه ظاهر كذا حقه لكن ما شيء أقوى الثاني معناه دليل ينشر يان وباطل ذيبو حقويه يظاهر كم صح مشيئاده إله سبحانه وتعالى شرك غودن اي كتيران. إله اله مشيئاده سي اراداده سي قدررسات لكن وايراده واتي كوني جاهت اييهو سي تي وتان سي شرع جهدي وحي الروانين دهان الله هو هو بي علي قال نمدن إنه تعليه هنا وحا مرخاتي وعا أو كتوسية وكاريكرا إنه نجا قبتهم ونجا قبتهم مربح دون نود دائي مرخاتي وحاو تهو تعليه محا يساكدر ماذا يمركا؟ <تصفيق> تي كونيقا <جا> هيديو؟ <تصفيق> تي شرعيقا هذا الكاسي هدين لقوضه إرادة دي كونيقا هدين لقوضه لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ظاهرك هذا الكاسي سحب النعو هذه إرادات كونية لكن أيقظت أيقوضانه إرادات الشرق جهده الله وجعله يعود رواي الرالي بنو الجي هيئة سيد بنك مركل الله وذا محاذاك وحنا قنья هذا الخطبات والصحن بنو قنья الاحتجاج بمسألة الخدر مركل وحوي خلاص دهذا خلاص ده عليه سلم مركل لو يديه قال لي الرسول إلهي وحأن الصميم إنما وح رئ قرنابه misawu wax anagu aanu bilaabayno oo macna wax way hore aanu qornay sanada gili deedii naarta gili deedama wax hore uu qorsheysnaa ba misaa amalka naga aan sawayno nin uu wax dibu lagu qori doono ruux wal badalalkiisas sun ku xiran ba orka sanadiga uu xubtu sallallahu alayhi wasallam ma wax kasto wax qorsheysay wax isbeddel هي قرناب وهدوء ما نجح وهي قرنان أو وحش إسكب دله هنا هذا مثال يسون اللجويني ناوي أو عندهم على يسون اللي بيناوي وما نو بركين تسكدر يسون ها ورجع زنيق يقول كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكلن يسر لما خلقه عمل فلب النبي صلى الله عليه وسلم فرح والبوح الله فض دينه يا وهي الله أبوري جوايك الوحي اللي ذا هاي يعني وح ويان أه... اما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعاده لعمل أهل الجنه وأما أهل الشقاوات واهل النار فييسرون لعمل أهل النار بدكيله انسنا وقرينا عملك اهل الجنه لو فودينيه بدك نار لو قرينا عملك اهل ama iskefariisana isamallah soo kulli kulli u shaqayn mis adunka toobtaayo ibn aadama baatu ina shaqeeyo oo tooqaf saqada rasi ama haddaba eru cimta hayna amalka jannada lagu fududayn haddaba ahlu naarta amalka ahlu lagu fududayn marka nabiga xubari sallallahu alayhi wasallam idinkaa wixii qoran ma ogeedin wax ii qoran kulli kulli wixii qoran iseeegi هذا واحد أسلوقين مايا لماذا لأن واحد إلى هيك سكال قرادي ما وقت ما وقت واحد إلى هيك سكال مايا حجيسان المركب تلبرد واحد ويان يعني قضها لكن مع عيبته لو ما حجست يعني مصائبته كل كل عيسا نفطه ذا كل عيسا مركي مصيبه وضعضه وحلاذه إنا لله وإنا إله راجعون قدر الله وما شاء فعل صمعه هذا إلهي بقدري وحو إلهي روانا سبحانه وتعالى وصمع إياه وتقدير إله وحاد حجي سنة إذا مركي قضيه إلهي قدرك قلب إلهي قدرك وحاد حجي سنة ومسيبه إلهي قدرك لكن وحي عباد أدوبه سنة دم بيئتك الشيء خلبي الله تميد ماهينا ترى هذا إلهي بقدري آه. الهي بها قدري صح والقالد الهي قدر كيس كما بحثنا لكن إنه أتبه جيسته أو ترى هذا الهي بها قدري أو تمركز سيده أغسط سي يمضح أضيك أو لن كسو النقو أما ما أهي أهي دي دوئي نقو إذا يولي داوارني وإذا يولي داوارني أوهي خلدان تي كسو النقو الهي بها قدري صح ما لأنه أحوهي تاهدي النقو الدنيا هذا اللفتي هذا الهي إلهي باقدري يقدر كيس عبها إيا معاصدها اللو الدليشدها دي الليلة وحا كردنا ليسا أدوهن كردنا بها فساري بما بچريو هذه الرعالي مكوتة هاي روحي كدلي حولها هاي قاتاي كعاياي يعني وحور بككو السمي قصة ده رمحا فتا إياش إلهي باقدري مكوغن عينيسا هيا مكوغن ها محكمنها جيزني وحنا هادبورد. إلى يبغى قدر قدر جل يرالكمون. رالكمون نقول استد أرض كعبة حي الدال كأيوه. وسأ الله صاد معنا حق القرة سنكرسيه ولا يقدر يهوان دول منا طيب هدا الابدية هذا الرال يكون هاي وحي اللجوء يستينا بق الله هيقدر كده دين مركز ساقش ومحاب ق الله هيقدر كود ليجنس. لماذا adura daa ilaahay baa i qadarin يعني noqdo sidoo noqdo yaani wax weeyo dunuubta la lay qadarayo haddii wax weeyo wada tanaqad wah sah wada tanaqad ay ca ye dambiga iyo maasiida ilaahay qadihi si qadarkiisa looma dalishado luguma mar mar soo doon lama rajis waa laga noqdaa waa laga toobad keenana waa la isku eedayaa ruuxa waa loo tacsiiri waa lugu ciqaabi ama haday القضاء يفتج في المصائب لا في المعايب سأس درادة نبي الله موسى إيا النبي آدم مركي حجيه تمام حديث نبي صلى الله عليه وسلم خاري مسلم سوصارين مركيه نبي موسى قفسده نبي آدم بو يقفسده وحولي آدمه وحاته يقول لنك دن سبب قلي سببتي كنظرنا الله سوصاري باتان wa hadliba duunka nuu haysta iyo rfaan nahayst iyo kelidkas adigoon ba sawb soo muuqta la u la آدم موسى آدم وكجر موسى موسى لا يقوله معنا ما هو ما يقوله؟ نبي آدم مركع سيد الشيخ المسلم بن تيمي عليه رحمة الله ابن قيم يا رجاح يا المحقيقين نبي آدم خلاص كي اوق لي شنين قدر كإله لكن محقوق دليش لي مصيبة دي عرورتي سقق عدي ومشيبة دي لقصة صاريعة مصيبة يا هاتفة مصيبة يعني مصيبة داسو قدر كإلهي والدليش قد هذي سأصدر هذا يدبو النبي موسى كقره عليه لكن مع سيادة إيا خلطكو خلطك بعي ربي أولي سبحانه وتعالى وعسى آدم ربه فغوى تاؤ مدليشنا إسكومك كرسينا نبي آدم خلطكان قال يقضى إله يبو أها بحايا يعني وحو أن قضاء إلهي قدر كي سواها لكن هذا نوات اللغو إيدي وكالتوبة كاني تأمد لشاني مرك لكن الحيود دليشاني وحيود دليشاني مصيبة دعضي ولو دميك السواب هو هذا لكن مصيبة دعضي ويقرنيد إلهي باك كاني أنيكي عروسي بوالبو دعضي مدام أي هرأي وقرنيد وقضاء إلهي قدر كي ساها وحونا ومصيبية هاي مصيبة مركة قدر كي قضاءها قضاء ولو دليشانك لكن عباد جشي الدمي أبدا ج سلا الله عز وجل يعين إن أيضا لا فهمي صلاة طيب ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث هل نصلي قدرين ويش ويعتقد وحي اعتقادنايان ويشهد ويشهد أيقرايان أصحاب الحديث حديث كأصحابتي سوى اعتقادنايان أيقرايان أن العواقب العبادي الضمذا عرفت فوض الضمبي مبهمة من ده قري ولا قريوة وَحَا أَبْدَوَنْكَ عِرِبْتِيسُ كُدَّنْبَيْنْدَوَنْتَوَانْتَوَانْ لَقَرِيَّي طيب لا, يدر... لا يدري ما أغا أحد روحنا ما أغا بمن ما حيباء يختم الله خاتيمي له إساك وحال خاتن كيسية جبقى بديس لغن دون تأو كل من دون عيدنا ما أغا وَلَا يَحْكُمُونَ مَحُكُمَانْ أَهْلُ سُنُّهُمْ لِوَاحِيدٍ روح ومَحُكُمَانْ بِع أنه إسوع من أهل الجنة أهل الجنة إنو كمديها محكومان فحلف أهانتي سوء محكومان أهل الجنة إنو كمدي ولا يحكمون محكمان على أحد مفوح كركي سوء محكومان بعينه لف أهانتي أنه إسوع من أهل النار أهل النار كإنو كمديها أحكم محكومان لماذا لأن ذلك أرنكازي مغيب من القري ويعنهم وى يجا حج ذلك قري أرنك حكم كان معاص يجا ولا جا طيب لا يعرفون مقران ايان على ما يموت وحق كل من دونه عليه كوركي سأل إنسان وإنسانك كل من دونه سألتنا ومسألتنا وحوي يعني أهل السنة يا أصحاب الحديث كو خروحنا شنو أغام مرخاتي كعان فيك استهدو صالح ويه أو دل البدي خروحنا لفهانتيس نار إنو قليو ومجزميان حتى سكا ستبقى اللي ماذي سيئا معصيا والروح لف تيس واسا قولوا ممركاين جزمين كارين وانتو نولي هايوه وانتو النول روح نول او اتشوغا ما جزمين كران. طيب معنى هذا واحد لقوا دا مركا صوتا لو جزمين كارين وحوهي روحا حدوو قال يا هاينا وحادا اجزمين كارين اقوين كارين انو نار قليهيو magaranay sid muxuu ku dhiman doona kan mu'min ka ah saalihii dadaaleyna magaranay sid waxa uu isaguna ku dhiman doono khaatimadiisu noqon doont mar waxa inta inuu dheer mu'min ka dadaaleya waxa ku jirana ayadana ma ogin subax mar haday ninna oronmayn heebel chan uu galay heebel nar bu شيء يا هبل ثمكلي سويناه سوسه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم صحابه ركوا تصنوا وخرجت تعاد هذه امشيه ده وي معلم طيب مع مسالهنا خطصه يوم مسالهنا وخطصه حديث النبي صلى الله عليه وسلم البخاري اصول صار من حديث سهل بن سعد الساعدي النبي وهو صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالخواتيم احماش وخاتيم وينكم صلى الله عليه وخاتمها وكان صمرن حديث عبد الله بن مسعودي Røjer, I nu nu lige i sverige, hvor er det? Da, lad os se, hvad I nu. Andre kafper med ham, og I nu er jeg nødt til at gå til ham. Og i er det samme med ham. Og han kan også til og med have en pige, der er blevet født fra ham, og han kan også have en pige, der er blevet født fra ham. der طوبة لهذا لم يعمل شر شرا ولم يدري به نبي ألو ويالك يركع المهن يركع شنو لي شنو سبنان وحيالي شر ولغي مصمين مبنو أغاني بوحف شريح مركان سأل نبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا عائش روايك الوحي وحي لاذا وحي تلعصور من عصافير الجنة وشمبره شنو هذا كم منه مركز النبي ورسوله عليه السلام أو غير ذلك يعيش عيشه سدا سئ أنا هين سدا سئ أنا هين أرنتوا أميت همين سأ هين ويا معنا طيب وبنبي الله عليه وسلم إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلًا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وخلق النار وخلق لها أهلًا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم مسلم بسساري ابو داود ابل ماجا وحليب الرسول عليه السلام قال الله جنده أبوري مركو جنده أبوري ندكي لهابه أبوري جنده نا عيقو أبوري عيقو أبوري أبو شده أبايا شده طبر خدا يقدم كتيره أدوم كبائباني بإلهي جنده أقر شوية نار نارتنا مركو أبوري دد بؤ أبوري og jeg vil sige, at jeg ikke kan sige, at jeg ikke kan sige, at jeg ikke kan sige, at jeg ikke kan sige, ikke kan sige, at jeg ikke kan sige, at jeg ikke kan لكن هالكن محل جديدة هي، محل جديدة هي المتجانية، المتجانية إلا يدها تشنده قليل، الله يرحم بقول إنساو، هذا تشنده قليل دونا، واحد تاسو النبي صلى الله عليه وسلم حديث أم علاء، استحديث أم علاء في صحيح البخاري، صحابي عثمان من المضعون لديه كلام رحيم إنساو، صحابي مهاجرين تو saadu muhaajir yabo aha oo weel iyo wax weel min saabiqina awr ragii hore islaam ka u soo hor islaamay buu kamida markuu soo hijro do magaalada madiina yimid muhaajirintii madiina yimid waxa u qorii turto qeybsade ansar qoma ka dhalatay gowdaasi ummul ala baa waxay heleen usmaal ibn mab'un baa qeybahan ugu ku Marko دنتي أي الله كنفي لسكو حاجة شيء استوى لسكو حاجة شيء وكنفي أرضي أرسن بول النبي بقولي من سلوات ربي صلّى عليه مركزا مركو النبي بقولي واحد تير مركو النبي بقولي من العرب واحد تير واحد إيري أبو سائب شهادة عليك لقد أكرمك الله أبو سائب مرخاتي أنكو مرخاتي فري وحوي إلهك كرامي هي كودا الثمار من وحان مرخاتيك أهل إنو إلهكو كرامي ساوصان إليه نبي قروا صلى الله عليه وسلم مرخات رسولكو حرى صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه لحاوكو أبيسيو السيدكو أغاتي إنو إلهي كرامي مرخات رسولك إلهي حدوثا إلهي عثمان ابن كرامين كرامين صلى الله عليه وسلم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 أنه يقول الرسول إلهيه أنه يقول الرسول إلهيه مؤهي وحل يغو السمين دون سيسكبت دائه أنه يقول الرسول إلهيه وحل يغو السمين دون مؤهي وفي رسول المرق آيب جهه معنا وحيو أفصنته ما كنتو برعا من الرسول وما أدري ما يفعل بي ولا بكم روايك لا يقول ما يفعل به راسو ابن القوي يا ابن كثير عليه رحمه الله او ولي هي النبي صلى الله عليه وسلم انه رسول الله هي او وياي خليل شاء الله صلى الله عليه علي لكن توا يض بيض ولا حق بن اي صح ومعناه عين غنزه عثمان وحا لغو سمين دونا انه حدان انو اوغان واي حدان انو اوغان واي الرسول الالهي اه ما ادغ ام العلاء با اوغان كترمر يا ماي ما, هي. ما هي دم ما تري. عثمان عثمان يعني وحويان إلدردرة أي الصعط ورقاها النبي قوشهك صلى الله عليه وسلم ورقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل كيسي بور وعمل كيس مهمتهم حيت أمرك عثمان بن مضعون نبي صلى الله عليه وسلم واد ديدي دي. أم العلا إن اجتراضه وأهل تنه صلى الله عليه وسلم إله إبوك كرمي إلمني يراء مسلم كهي أنصاري أهانا النبي عائشة وأود ديدي إن اجتراضه تنه ليه ماذا بك على السنة والجماعة واسدى صوّح وينروح بعينه النسل هين لا مده كرا يشنطو عليه سكستها أودد البناح روح بعينه الذي كرا ينارتو ين عليه والنسل هين نمتشرو صاص يوم عناه ماذا هذا بالله توفيق صلى الله عليه وسلم على مدينة محمد وعلى على النبي صلى الله عليه وسلم